الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ا ل ض ا ل ي ل ف ر ي ن ليس له دافع من الله ذي المعالج تعرج ا ل م ل ا ئ ك ة والروح إ ل ي ه في يوم كاد مقداره خمسين أ ل ف س ن ة فاصبغ صبرا جميلا إ ن ه م يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهل ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و أ خ ي ه وفصيلته التي تؤويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا ثم ينجيه كلا إ ن ه ا ل ض ا ن ز ا ع ة للشوى تدعو من أ د ب ر وتولى وجمع و ع ف أ ان ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا إ ل ا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين فيه م ش ر ل ه الهدى ئ و ا ش ر ي ص د ق و ن ي و م ا ل د ي ن و ا ل ذ ي ن ه م من ع ذ ا ب ب ر ه م م ض ق و ن إن ع ذ ا ب ر ج ت م أ م و ي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 والذين ه م لأماناتهم و ع ه د ه م ر ا ع و و ن ا ل ذ ي ن هم ه ب ش ا د ا ت ه م طائمون و ا ل ذ ي ن هم ع ل ى ص ل ا ت ه م ي ح الاسلاميه ف ظ و ن فما ََ للذين َِ كفروا ََُ قبلك َََِ مهطعين َُِ عن َ اليمين ِْ وعن ََ الشمال َِِّ عزين َِِ أ َ ي َ ق ب َ ع كل ُ امرهم ِِ منهم ُْْ ان يدخل َُْ ج َ ن َّ ة َ ا ل ْ ع ِ ي م ِ كلا ََّ إ ِ ن َّ ا خلقناهم َََُْْ و ص ي برب المشارق والمغارب إ ن ا لقادرون على أ ن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من ا ل أ ج د ا ث سراعا ك أ ن ه م إ ل ى نصب ي ف ض و ن خ ا ش ع ة أ ب ص ا ر ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون موسوعه ا ل ن ا ل س ي ل م ع ل و م ة الاسلاميه